بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا المدثر قم فانذر وربك ف ك ب ر وثيابك فطهر والرجز ف ه ج ر ولا ت م ن و ولربك فاصبر موسوعه النابلسي ر للعلوم وحيدا ل الاسلاميه د و د ومهدت م له ه د ت ي انه ثم يطمع أ أزيد كلا إ ن كان ل آ ي ا ت ن ا عنيدا سارهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبثر ثم, ثم أ د ب ر واستكبر فقال, فقال ان هذا إ ل ا سحر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 و ا ل م ؤ م ن و ن و ي ق ع ه النابلسي ه ا م ا ك للعلوم الاسلاميه فلا هي إ ل ا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إ ذ أ د ب ر والصبح إ ذ ا اسفر إ ن ن ا لاحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أ ن يتقدم أ و يتاخر كل نفس بما كسبت ر ه ي ن ة إ ل ا إ ل ا أ ص ح ا ب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلكهم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين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 اسماء أن ي ش ا الله هو أهل الحسنى